أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنحشرنهم والشياطين, فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولادها صليا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِذُهَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِذُهَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِذُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا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 إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب, إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون،, فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جلدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير ما رد افرىيت الذي كفر باياتنا وقال لاعتينما لا وقال لأتين مَا وولداً وَلَدَا الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً ونرثه ما يقول ويأتينا فردا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 ذِئِبُهُمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ بِالدَّاءِ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ انما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن ودا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذدا تكاد السماوات يتفطر تَرن منه وتنشق الارض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض, وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أدعوا للرحمن ولدا، أدعوا للرحمن ولدا، وما يبغيل الرحمن أي يتقذ ولدا، وما يبغيل الرحمن.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 الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه وكلهم آتيه وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل سيجعل لهم الرحمن ودها فإنما يسرناه بلسانك لتبشر